التي لا يرجونك حن فليس عليهم نجناح أي ضع نفيا بهن فليس عليهم نجناح أي ضع نفيا بهن غير متبذجات بزينة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 ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم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 او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاكا